الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه والتبع فداه وبعد نستكمل بعون الله تعالى شرح مختصر الشيخ قليل بن سحق في فقه الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع ونتناول في هذا الدرس الكلام عن صور سقوط الزكاة أو عدم سقوطها ثم نتبعه بالكلام عن زكاة المعادن أما عن الجزء الأول وهو الصور التي أوردها المصنف رحمة الله تعالى عليه والتي تسقط فيها الزكاة في حالات أو لا تسقط فقد أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بلين أو فقد أو أشر وإن ساوى ما بيده إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله بخلاف العين ولو دين زكاة أو مؤجلا أو كماهر أو نفقة زوجة مطلقا أو ولد إن حكم به وهل إن لم يتقدم وهل إن لم يتقدم يسر تأويلا أو والد بحكم إن تسلف لا بدين كفارة أو هدي إلا أن يكون عنده معشر معشر زكى أو معدن أو قيمة كتابة أو رقبة مدبر أو خدمة معتق إلى أجل أو مخدم أو رقبته لمن مرجعه له أو عدد عدرين حل أو قيمة مرجو أو عرض حل حوله إن بيع وقوم وقت الوجوب على مفلس لا آبق وإن رجيا أو دين لم يرجع وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله أو مر لك مؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول فلا زكاة عليه ومدين ومدين مئة له مئة محرمية محرمية ومئة مراجبية يزكى الأول يزكى الأولى وزكية عين وقفت للسلف كنبات وحيوان أو نسني على مساجد أو غيرها معينين كعليهم إن تولى المالك تفرقته وإلا إن حصل لكل نصاب وفي الحاق ولد ولد فلان للمعينين أو غيرهم قولان اشتمل النص على طائفة من الأحكام. في صور منها تسقط الزكاة وفي صور أخرى لا تسقط الزكاة فذكر المصنف في بداية كلامه أن زكاة الحرف والثمار والمعدن والماشية لا تسقط بالدين فلا يؤثر فيها الدين أيضا لا تسقط الزكاة بسبب فقد الإنسان الذي هو صاحب المال أو بسبب وقوعه في الأسر وعلّة ذلك أنه يحتمل أن يكون على قيد الحياة فتغلب جانب الحياة على جانب الوفاة أيضا لا تسقط زكاة الفطر بما سبق ذكره إلا في حالة وهي إذا كانت زكاة فطر عن عبد عليه مثله وهناك مسألة أخرى فرعها المصنف أو أدخلها في هذا الكلام وهي مسألة لو كان الدين الذي عند المرء الدين الذي على المرء مساويا لما معه من المال بمعنى أن الإنسان يملك خمسة أوسق أو خمسة من الإبل وريده مثلها وعليه دين بنفس المقدار يعني عنده خمسة وعلي خمسة أو عنده عشرة وعلي عشرة أو أكثر يعني عنده خمسة وعليه عشرة أو, ع... أو عنده عشرة وعليه خمسة قالوا إن الدين في هذه الحالة لا تأثير له على الزكاة فلا يسقط هذا الدين الزكاة إلا في زكاة العين فقط قالوا إن الدين والفقد والأسل يسقطها مبالغ المصنف في مسألة الدين الذي يسقط الزكاة أو لا يسقطها فذكر أنه لا تسقط الزكاة بالدين حتى ولو كان هذا الدين مؤجلا وينظر فيه للعدد لا للقيمة أو كان الدين مهرا لجوجته مؤجلا أيضا أو غير مؤجلا أو كان الدين للوالدين أو الصديق مما من شأنه أن لا يطلب أو كانت دين نفقة لزوجة مطلقا حكم بها حاكم أو لم يحكم أو كانت دين نفقة لولد نفقة ولد إن حكم بها أو قضى بالمتجمد منها في الماضي حاكم على غير المذهب مسألة سقوط الدين سقوط الزكاة بدين الكفارات بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الديون التي تسقط الزكاة أفاد أنها أي الزكاة لا تسقط بدين الكفارات الواجبة على المرء ولا تسقط بدين الهد الذي واجب عليه لنقص في حج أو عمرة فلا تأثير لهذا الدين على الزكاة أو على إسقاط الزكاة ثم استثنى المصنف من المقدري المتقدمي قبل قوله لا بدين كثارة أو من مفهوم المخالفة في قوله بخلاف العين استثنى عدة صور لا تسقط فيها عن المر الزكا هذه الصور حوالي ستة على النحو التابع الصورة الأولى أن يكون عنده أي المدين شيئا شيئ مما يجب فيه العشر أو نصف العشر من الحبوب أو الثمار ونحوها في هذه الحالة يزكي وإن لم تجب فيه الزكاة ومثل المعشرات الماشية فلا تفقد الزكاة عنه لجعله ذلك فيما عليه من الدين الصورة الثانية أن يكون عنده ما الدين أو قيمة كتابة أو قيمة رقبة عبد مدبر على أنه قن لا تدبير فيه سواء كان التدبير سابق على الدين أو متأخر عنه هذه صور لا أثر للدين فيها فلا يسقط هذا الدين الزكاة الصورة الثالثة أن يكون عنده قيمة خدمة معتق لأجل معتق لأجل على نفس الغرار أو يكون عنده قيمته خدمة مخدم أخدمه له الغير عدة سنين أو أخدمه له مدة حياته أو قيمة رقبة لمن مرجعها له بأن أخدمه لزيد عدة سنين معينة بعدها يكون لعمر فإن عمرا يجعل قيمته في نظير الدين ويزكي ما معه من العين الصورة الخامسة أن يكون له عدد دين حل وعرج يسداده أو قيمة دين مؤجر مرجو السداد هذه أيضا لا تؤثر الصورة السادسة أن يكون له عرض ولكن بشرطين أول هما أن يحل حوله أي العرض وظاهره أن غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه حلول الحور الشرط الثاني أن يكون مما يباع على المفلس كثياب جمعة وكتب فقه لا ثياب جسده يعني الثياب الأساسية التي يستر بها عورة أو الدار التي يسكنها ولا جزء فيها زائد ثم أخرج المصنف رحمه الله عدة صور لا تجعل في مقابلة الدين ولا تجيب فيها الزكاة بعد أن ذكر الصور السابقة أفد عدة صور لا تجعل في مقابلة الدين ولا تجيب فيها الزكاة الصور حوالي ست صور الأولى إن كان له عبد الآبق أو بعير شارد ونحو ذلك وإن رجي عوده فلا تجيب فيه الزكاة لأنه لا يجوز بيعه بحال من الأحوال لأنه لا يقول بيع البعير الشارط ولا العبد الآبق وما دام لا يجوز بيعه فلا تجيب فلا فيه الزكاة الصورة الثانية إن كان له دين لم يرجى سداده بسبب عسر المدين أو ظلمه أو مقنه أو نحو ذلك فلا يجعل في دينه لأنه كالعدم وهذا بسمول فقهاء زكاة مال التالف أو المال الهالك أو المال الذي لا يرجع سداده. صورة ثالثة إن وهب الدين الذي تسقط به الزكاة لمن هو عليه ولم يحل حول الموعوب فلا زكاة عليه فيما عنده من العين وعلة ذلك أن هبة الدين منشئ ملك للنص ملك النصاب فلا بد من استقبال حول جديد بدءا أو اعتبارا من يوم الهبة. سورة الرابعة إن وهب لمالك النصاب المدين ما يجعل الدين فيه أي في مقابلته ولم يحل لكسر الحاء وتشديد الله ولم يحل الحول عنده فلا زكاة عليه فيما بيده من العين وعلة ذلك أو وجه ذلك من المعقول قالوا لأنه يشترط في العرض الذي يجعل في الدين أن يحول عليه الحول سورة خامسة مر لشخص كمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين كل سنة بعشرين مقمضها معجلة ولا شيء له غيرها فلا زكاة عليه لأن عشرين السنة الأولى لم يتحقق امتلاكه لها إلى الآن فلم يملكها حولا كاملا إذا مر الحول الثاني زكى على عشرين وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما أنقصته الزكاة فإذا مر الرابع زك الجميع يعني هذه الصورة إنسان أكدر نفسه ثلاث سنين وأخذ أجر الثلاث سنين أو أكثر من ثلاث سنين أخذها جميعا مقدمة الصورة السادسة إن كان هناك مدين مئة أي يملك مئتين في يده مئة تنتمي, تنتمي إلى شهر المحرم يعني ابتداء حولها من شهر المحرم ومئة يبتدئ حولها من شهر رجب قالوا يزكى الأولى اللي هي المحرمية عند حولها ويجعل الرجبية في مقابلة الدين على المشهور الصور الستة السابقة أبناء الطلاب لا تجعل في مقابلة الدين وبالتالي لا تجب فيها أو لا يجب على صاحب المال فيها الزكاة ولو كان المرء عنده زكاة عين موقفة للتسلف فما حق زكَّاتِها أو صفة زكَّاتِها؟ قالوا إن العين الموقوفة للتسلف يعني إنسان أوقف جزء من المال لفك كربات الناس هذا يأخذه وهذا يسترده أو هذا يعبدو على سبيل السلف قالوا إنها تزكى وجوبا هذه العين الذهب أو الفضة التي وقفت للسلف يزقيها يزكيها الإنسان اللي هو متوليها اللي هو الواقف أو المتولي أو القيم عليها إن مر عليها حول من يوم ملكها أو يزكيها أو حول من يوم بداية زكاتها وكانت نصابا أو هي أي نفس العين مع ما لم يوقف نصاب إذا وقفها لا يسقط زكاتها عليه منها كل عام إن لم يتسلفها أحد يعني لو أنه أوقفها ومحدش تسلفها فينضم إيديها ما الآخر وأصبحت نصابا فلا تسقط عليها الزكاة إنما تسلف أحد فإن تسلف أحد يعني أطفت السلف وتسلف أحد زقيت بعد القبض لعام واحد حتى ولو أقامت أعواما لكن هل المتسلف يزكيها قالوا إن المتسلف يزكيها إن كان عنده ما يجعله في الدين وربحها وربحها إن مر حول من يوم تسلفها أخذا من قول المصنف وضم الربح وضم الربح لأصله مسألة ربح دين لا عوض له عنده صورة المسألة لو ربح المرء دينا لا عوض له عنده كنبات أي كما يزكي نبات أو حب على سبيل المثال هذا النبات أو الحرب موقوف ليزرع كل عام في أرض مملكة أو مستأجرة ويفرق ما زاد على القدر الموقوف أو أوقف حوائق بمعنى حدائق يعني ليفرق ثمرها على الناس ويذكى الحب والثمر إن كان فيه نصاب ولو بالضم لحب الواقف إن وجد يعني أوقف إنسان مال حديقة أو قطعة أرض للزراعة وينفق ثمرها أو يفرق ثمرها على الناس قالوا إن الحب والثمر يزكى إن بلغ النصاب حتى ولو هنضم إلى حب أو ثمر أو زر الشخص الواقف لو صاحب المال كذلك الحال في الحيوانات التي وقفت لتفريق لبنها أو صوفها أو للحمل أو للرقوب ونحو ذلك أو الحيوانات التي وقفت لتفريق النسل على مساجد أو على أشخاص معينين كفقراء قبيلة كذا أو فقراء محلة كذا وذلك مقيد بما لو تولى المالك تفرقته وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبة فإن لم يتولى المالك القيام به بل المعينون الموقف عليهم هم الذين وضعوا أيديهم على ذلك وحازوه وصاروا يزرعون الأرض أو يزرعون النبات يعني الأشخاص اللي أسند لهم أو أوقف عليهم المال هم الوضعوا أيديهم على ذلك وحاجوا وصاروا يزرعون النبات ويفرقون ما حصل على أنفسهم دون الرجوع إلى الواقف وكذا يفرقون النسل بعد وضع أيديهم على القيام بالأمهات وهدف الحيوان طبعا فلا تزكى الجملة يعني لا تزكى جملة المخرج منهم كلهم بل ينظر إن حصل لكل واحد منهم نصاب زكاه وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يضمه إلى المال ويكمل به النصاب سلوط هذه المسألة الحقيقة الإمام الدردير هذا التفصيل اللي ذكره بعض في الراح المذهب وهو من كتاب الخرشي والشرح الكبير ومنح الجليل الإمام الدردير رحمة الله تعالى عليه يضعف هذا الكلام وهذا التفصيل ويرى أن المذهب أن النبات والنسل يعامل معاملة الحيوان تذكى الجملة على ملك الواقف إن بلغت نصابا أو كان عنده ما يكمل به النصاد بغض النظر عما وقف عليهم المال يعني سواء كانوا معينين أم غير معينين وسواء تولى الملك التفرقة أم لم يتولها كما أشير إلى ذلك وهناك مسألة أخيرة ذكرها المصنف في هذا النص وهي مسألة إلحاق الحبس على ذرية معينة بالمعينين ذكر المصنف أن في إلحاق الحبس على ولد فلان كأولاد زيد أو أولاد عمر بالمعينين نظرا إلى حالة الأب قالوا يزكي الجملة على ملك الواقف إن تولت تفرقة بنفسه وإلا زكى منهم من يحصل له نصاب أو يلحق بغيرهم نظرا لأنفسهم لا بالنظر إلى أبيهم وفي ذلك قولان في المذاب ثم انتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه يتحدث عن زكاة المعادن وهو صنف من أصناف الزكاة زكاة المعادن والركاز وهي المستخرجات من الأرض قال فيها مصنفنا رحمه الله تعالى وإنما يزكى معدن عين وحكمه للإمام ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالح فله وضم بقية عرقه وإن تراخ العمل لا معادن ولا عرق آخر وفي ضم فائدة حال حولها وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد وجاز دفعه بأجرة غير نقد على أن المخرج للمدفوع له واعتبر ملك كل وفي بجزء كالقراد قولان وفي ندرته الخمس كالركاز وهو دفن جاهلي وإن بشك أو قل أو عرضا أو وجده عبد أو كافر إلا لكبير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزكاة وقرها حفر قبره والطلو فيه وباقيه لمالك الأرض ولو جيشا وإلا فلواجبه وإلا دفن المصالحين فلهم إلا أن يجده رب غدار بها فله ودفن مسلم أو ذمي لقطة وما لفظه البحر كعنبر فلواجبه بلا تخميس انتهى نص المصنف رحمه الله وقد تناول المصنف في هذا النص الكلام عن حكم زكاة المعادن والركاز المستخرجة من الأرض وطائفة من الأحكام المتعلقة بذلك. سنقول وبالله التوفيق إن المعادن التي تزكى هي الذهب والفضة فقط. فقالوا إن غيرهما من المعادن كالنحاس والحديد لا يزكى. وهذا رأي المذهب خلافا لبعض فقهاء المذاهب الأخرى. ومعنى قول المصنف وحكمه أي أن المعدن الذي يزكى من حيث هو ولا يقيد بكونه عينا حكم هذا المعدن للإمام أو نائبه يقطعه لمن شاء من المسلمين يعني يجعله لمن شاء من المسلمين إن كان بأرض غير مملوكة كالفيافي والصحاري وما نحو ذلك أو الأرض التي انجلى عنها أهلها ولو مسلمين أو الأرض المملوكة لغير معينين كأرض العنوة يعني الأراضي التي فتحت عنوة كما هو في الفقه أن هناك من أراضي البلاد ما فتحت صلحا وهناك منها ما فتح عنوة يعني بالقوة ثم هناك مسألة اشتراط الحيازة للأرض المقطوع حتى تزكع يعني حكم, حكم هذا المعدن إن للإمام أن يقطع الأرض لمن يشاء من المسلمين ويجعلها لمن شاء فقالوا إن هناك اشتراط للحيازة لأرض المقطوعة حتى تزد سبق يعني ما يفيد ذلك كلام المصنف رحمه الله يقول إن الاقطاع في الأراضي الأربع المذكورة التي هي الأرض غير ملوكة والأرض التي انجلا عنها ألواه والأرض المملكة لمعين والأرض المملكة لغير معين كل هذه أنواع تفتقر الزكاة فيها إلى حياز الأرض على المشهور يعني لابد أن يكون الشخص حائزا لها فإن مات الإمام قبل ذلك والمرضب اللي الحاكم العام المجتمين بطلت العطية إلا الحقيقة أن المصنف استثنى من ذلك الأرض المملوكة لمصالح معين أو غير معين قالوا هذه الأرض تترك للمصالح لا تترك للإمام في هذه الحالة ثم تكلم المصنف عن مسألة ضم بقية العرق في زكاة المعدن قالوا ما يفيد بأن الأقسام أقسام الزكاة في المعادن أربعة أو ينظر إلى أربعة أشياء ينظر إلى العرق يعني قطعة المعدن أو المنطقة وينظر منها العمل وينظر إلى العمل وهو عملية الاستخراج وهي وينظر إلى الاتصال وانقطاع يعني اتصال العرق أو انقطاع أو انفصال دون العمل أو ينظر إلى العمل دون الانفصاد أو دون الانقطاع قال المصنف ما يفيد وإن تراخ العمل أي انقطع اختيارا أو اضطرارا يعني تراخ العمل في مسألة استخراج المعدن، فليس المراد بالتراخي العمل على الصورة هنا، وأشار بذلك إلى الصورة الأولى أو القسم الأول والقسم الثاني اللي هي العرق والعمل. أشار إلى القسم الثالث والرابع بقوله لا معادنا، بمعنى أنه لا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر. يعني لو الإنسان بيحفر في أكثر من مكان أو استخرج المال من أكثر من عرق قالوا لا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر حتى لو خرجوا في وقت واحد ولا يضم عرق آخر للذي كان يعمل فيه أولا في معدن واحد ولكن يعتبر كل عرق بانفراده فإن حصل منه نصاب زكى وإن لم يحدث منه نصاب لا يزكي بغض النظر عن اتصال العمل أو انقطاعه يعني هذه المسألة أبنائنا الطلاب وهي من الصور العقلية التي يفرعها المالكية كما أشرنا إلى ذلك في أكثر من موطن ينظروا لمسألة العروق التي يستخرج منها أو تستخرج منها المعادل لو إن الإنسان بيحفظ في أكثر من مكان قالوا لا يضم مال مكان إلى مال لآخر بل كلما استخرج من عرق أو من منطقة أخرج الزكاة فيها إن بلغت نصابا ولكن ما هو الوقت الذي تجب فيه زكاة المعدن؟ نحن نعلم أن أنواع الزكوات التي سبق ذكرها بعضها يتعلق بحول الحول وبعضها يتعلق باستخراج الزرع وتنقيته وآته يوم حصاده بالنسبة للمعادن يتعلق الوجوب بالإخراج أو التصفية في تردد في المذهب هل يتعلق وجود الزكاة بوقت استخراجه من الأرض ولا يتوقف على التصفية أو يتعلق بالتصفية من التراب وقيام صاحب المال أو مستخرج المال بسبكه وتجويد حاله فيه تردد في المذهب ثمرة الخلاف عن هذا التردد أو الناتجة عن هذا التردد تظهر فيما لو أفق شيئا بعد الخروج وقبل التصفية أو تلف بعد إمكان الأداء فعلى الأولى يحسب وعلى الثانية لا يحسب يعني صورة المسألة إن الإنسان مستخرج المعدن هل يتعلق الحكم بمجرد استخراج المعدن أن يتعلق الحكم باستخراجه بعد ذلك قيامه بالتصفية والتنقية لأن المعادن تستخرج من الأرض وذيها شوائب تردد فقهاء المذاهب المذهب المتأخرون لعدم ثبوت نقل عن المتقدمين كما هو معلوم قالوا ثمرة الخلاف في هذا التردد تظهر في لو إن الشخص استخرج في هذه الحالة بناء على القول الأول هو تعالق العجوب بالإخراج يحتسب هذا الجزء الذي تلف أو أنفقه وعلى القول الثاني وهو والتصفية لا يحتسبه مسألة دفع معدن لمن يعمل فيه مجرى يجوز للشخص إذا كان مالكا لمعادن عينية أن يدفعه لآخر يعمل فيه بأجرة معلومة القدر والصفة يأخذها العامل في نظير عمله أو قيامه باستخراجه ويشترط لذلك ضبط العمل بالزمن أو يكون العمل خاصا كحف قامة أو قامتين وذلك نفيا للجهالة في الإجارة وسمي العوض المدفوع أجر لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط لاستحقاق يعني بعض القائمين باستخراج الكنوز والمعادن ونحو ذلك من الجبال والصحاري يدفعها العمال يعملوا فيها بأجرة معينة يجب في هذه الأجرة تحديد القدر وتحديد الصفة ويشترط ضبط العمل بالزمان أو ضبط بالحالة يقول له مثلا أحفر متر في مترين أو مترين في ثلاثة أو كذا ويعبر عن ذلك بالأجرة لأنه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة إسقاط لاستحقاق. يعني العامل لا يستحق شيئا لاستحقاق الأجرة على عمله المصنف أجاز هذا الكلام في المعدن العيني دون النقدي لألا يوقع في أخذ العين بالعين خصوصا وهي مجهولة نظرا للصورة فلا ينافي أن الأجرة إنما هي في نظير الاستحقاق كما سبق في أول المسألة ولهذا قالوا أنه يجوز دفع معدن غير نقدي كالنحاس بأجرة نقدية وغير نقد مع اشتراط أن يكون المخرج من العين للمدفوع له وتكون الزكاة عليه مسألة دفع المعدن للعمل فيه قراض ذكر المصنف تلك المسألة في قولي وفي بجزء كالقراض قولا معنى النص هل يجوز للإنسان دفع المعدن بجزء ليعمل فيه ولو مما يخرج منه النصف أو الربع على سبيل المثال قراضا أو لا يجوز قولان في المذهب أول الجواز والثاني المنع المانعين أو علة المانعين الغرر. ويفرقون بين ذلك وبين القراض بأن القراض فيه رأس مال وهنا ليس رأس مال بأن الأصل في كل المنع قال بعض شراح خليل التشبيه هنا غير تام لأن العامل يزكي حصته إذا كان فيها نصاب وإن كانت حصة رب المال دون النصاب وعامل القراط يزكي نصيبه أي ما يخصه وإن كان دون نصاب حيث كان حصة ربه من رأس المال وربعه ورفقه نصابا يعني هنا القولين اللي ذكرهم المصنف قول بالجواز وقول بالمنع المنع علل ذلك بوقوع الغرر بعد شراح الكتاب لا يرون أن ذلك من الغرض هناك مسألة عن زكاة المعدن الذي لا يحتاج بالتصفية بعض المعدن تستخرز من الأرض لا تحتاج إلى تصفية كالقطعة الذهبية الخالصة أو قطعة الفضة الخالصة كالحلي المدفون من الدفائن السابقة على سبيل المثال قالوا إن هذه هذا المعد و نفس القطع من الذاب أو الفضة تزكى وزكاتها الخمس مطلقا بغض النظر عن الشخص الذي وجدها حر أو عبد مسلم أو كافر ولا عبرة فيها بالنصاب فتزكى سواء بلغت نصاب أم لا لأن هي هنا خلية من عملية التصفية والترقية أما الركاز فهو الدفائن التي كانت مدفونة من أيام الجاهلية يعبر عنها بالركاز الركاز زكاة الفمس بصرف النظر عن الزمن الذي دفن فيه لأن المصنف يعبر عنه بأنه دفن جاهلي أي دفن شخص غير مسلم ولا ذمي ولا مفهوم للدفن فهو ركاز سواء كان مدفونا أم لا هناك حالات يتغير فيها نصاب الركاز من الخمس إلى ربع العشر حوالي خمس حالات يعني الأصل في زكاة الركاز الخمس هناك حالات ينتقل فيها واجد الركاز أو مستخرج الركاز من إخراج الخمس إلى إخراج ربع العشر يعني تعمل حينئذ ذي معاملة زكاة المال من هذه الحالات إن شك ويجد الركاز أنه من دفائن الجاهلية أو من دفائن الإسلام يعني شخص وجد ركازا مدفونا في الأرض ولم يستطع التوصل إلى مصدره هل هو من دفائن الجاهلية أم من دفائن الإسلام لم يجد عليه علامة تدل عليه وجد علامة ولا علامة منطمسة وعرف أن كل ما سوى الإسلام أو كل ما قبل الإسلام يطلق عليه جاهلية في هذه الصورة بعض المالكية يقولون إن وجد عليه سيمة أهل الإسلام يسمى كنز وحكمه حكم اللقطة وإن وجد عليه سيمة أهل الكفر فهو ركاز وفيه الخمس يعني بناء على كلام المصنف هو ينتقل في هذا الركاز من الخمس إلى ربع العشر لكن بعض العلماء في المذهب قالوا أنه ينظر إلى العلامة التي وجدها إن كانت أقرب للمسلمين يزكيه أو يعامل معاملة اللقطة وإن كانت أقرب للكفار فهو ركاز تجي فيه الخمس قالوا أيضا إن قل كل من الندرة والركاز عن النصاب يعني استخرج جزء من الركاز أو قطعة من المعادن وقلت عن النصاب في هذه الحالة لا يزكى عنها الخمس ولكن يزكى عنها ربع العجل السورة الثالثة إن كان الموجود عرضا كنحاس ومسك ورخا في هذه الحالة لا تجفي الخمس لأنه لا يطلق لحين أذن ركاز ولكن يجفيه ربع العشر لأنه مال وله قيمة السورة الرابعة إذا كان واجده أي واجد هذا النذر أو هذا الركاز عبد أو كافر أو صبي أو مدين هؤلاء الأربعة إذا وجدوا هذا الركاز يدفع فيه منه ربع العشر ولا يدفع الخمس خمسة إن تكلف استخراجه نفقة كبيرة حيث لم يعمل بنفسه أو كلفه استخراجه كبير عمل بنفسه أو بعبيده الزكاة في هذه الصورة ربع العشر دون الخمس وأخيرا هذه طعيفة من الأحكام تتعلق بزكاة الركاز وزكاة المعاد يجيل المصنف إلى كراهية قيام المرء بحفر قبور أهل الجاهلية ليطلب ما فيها من كنوز واستخراجها، وعلي ذكرها كما ذكرها بعض شراح المذهب أن ذلك مما يخيل بالمروءة أو خشية أن يصادف في حفر قبر سيدنا صالح عليه السلام أو لأن ترابهم تراب هؤلاء الدفاءن تراب نجس، يعني هناك من الناس من تعيش حياتها على السعي في استخراج الدفاءن المدفونة منذ. سنوات وسنوات. هذه الدفائن المصنف يكره للشخص أن يقوم بالسعي في طلبها وحفر القبور. قالوا لهذه العلل التي ذكرها نممكن يصادف قبر سيدنا صالح عليه السلام أو لأن الأصل في هذه الدفائن النجاسة في طرابهم أو لأن ذلك مما يخل بمرؤة, يخل بمرؤة الإنسان. حكم آخر قالوا أن يخمس ما ولد من دفاع الجاهلية وباقي الركاز الذي فيه الخمس أو الزكاة يكون لمالك الأرض التي وجد فيها إذا كان مالكها ملكها بإحياء موات أما إن كان مالكها بشراء فالباقي للبائع على الأصباب سواء وجده هو أو وجده غيره يعني إنسان وجد في أرض شخص ركاز استخرج منه الخمس وباقي الركاز يكون لمالك الأرض التي وجد فيها إن كان هذا الشخص قد ملكها بإحياء أما إن كان ملكها بشراء فالباقي للبائع على الأصوات يعني ما اللي هو بائع الأرض صورة ثالثة لو كان المالك للأرض جيش نفتتحها عنوى فيكون بقية ما وجد فيها لهذا الجيش يعني إنسان ذال في أرض فاستخرج منها شيئا هذه الأرض كانت فتحت عنوى بالطبع قالوا إن يكون بقية ما وجد فيها للجيش الذي فتح هذه الأرض قالوا لأنها تصير وقفا عليه بمجرد الاستيلاء فهي كالمملكة للجيش فإن لم يوجد الجيش فليورث الجيش إن وجد وإلا فهي لعموم المسلمين بعض شراحة المذهب منهم الإمام الدردير في الشرح الكبير يقول إن هذا مبني على الضعيف من الأقوال وهو أن الأرض تقسم كقسمة الغنيمة صورة رابعة إن لم تكن الأرض مملوكة لأحد كمواد أرض الإسلام يعني أرض في دقاع أو في مناطق إسلامية موات ليست مملوكة لأحد أو أرض حرب فإن بقية ما يوجد فيها بعد استخراج الخمس يكون لوجد المال يعني لو إنسان بإيمال في قطعة أرض موات لا قيمة لها أوجدها أو في أرض من بلاد الحرب بلاد العدو فيخمس المستخرج وبعد ذلك الباقي يكون لواجد المال خمسة عطف المصنف على قوله إلا لكبير نفقة مسألة أخرى وهي مسألة دفاء أرض المصالحين عليها يعني الأرض فتحت صلح إذا وجده أحد منهم أو من غيرهم فهو لهم بلا تخميس ولو كان الدافن له غيرهم شخص غيرهم ولكن إذا وجده رب دار منهم بها يعني بالدار اللي هو فيها او واجده شخص غيره بها فهي للمالك دون بقية اصحاب الارض فان كان الشخص دخيلا فيهم فلهم وليس له يعني كان الشخص الواجد دخيع عليهم فيكون المال لهم وليس له شيء ستة ماذا فنهو مسلما او ذمي وكانت عليها علامة تدل على ذلك يعمل معاملة اللغة وقد اشرنا الى مسألة شبيهة فيما سبق إن ما واجده الشخص وعليه سيمة المسلمين أو سيمة أهل الذمة لا يعد من الركاز أو من المعادن بل يعامل على أنه معاملة اللقطة من أحكام اللقطة التعريف والمدة نفذة سبعة ما لفظه البحر كالعنبر ونحوه مما لم يسبق عليه ملك لأحد فهو لمن واجده بلا تخميس شخص واقف على ساحل البحر فلفظ البحر إليه قطعة من العنبر هذه يقينا ليس لشخص ملك عليها قبلها فهذه يأخذها صاحبها ولا يخمسها فإن تقدم عليه ملك فإن كان لجاهلي أو شك فيه فركاز وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة يعني لو تيقن أو عرف لسبق أحد لهذا الملك ففي هذه الحالة يعامل معاملة الركاز إن كان لجاهلي أو يعامل معاملة اللقطة إن كان لمسلم أو ذمي وبذلك أبناءنا الطلاب نقول قد انتهينا من هذا الدرس الذي تناولنا فيه الكلام عن زكاة المعادم وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته